فالحالمخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم, وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم ما اشد حرا لو كانوا يفقهون